بسم الله الرحمن الرحيم كثير من الناس بل ولا أ ب ا ل غ إ ن قلت أ ك ث ر الناس يشكو ق س و ة قلبه وجمود عينه وحرمانه من ل ذ ة ا ل ط ا ع ة و ا ل ع ب ا د ة ويقول لا أ ج د ل ذ ة ل ل ق ر آ ن ولا أ س ت ش ع ر ح ل ا و ة ا ل ص ل ا ة ولا يرق قلبي ولا تدمع عيني و أ ن ا أ س ت م ع إ ل ى كتاب الله بل ولا أ ج د في قلبي ع ظ م ة لله تبارك وتعالى تحول بيني وبين ارتكاب المعاصي والذنوب وربما لا يتورع ا ل إ ن س ا ن منا إ ل ا من رحم الله جل وعلا لا يتورع عن انتهاك يتورع المحارم إ ذ ا خ ل ى بنفسه ف إ ن أ غ ل ق على نفسه باب حجرته ا ل خ ا ص ة وغلق النوافذ و ا ل أ ب و ا ب و أ ر خ ى الستائر وجلس على هذه ا ل ش ب ك ة ا ل ع ن ك ب و ت ي ة ا ل م ع ر و ف ة ب ا ل إ ن ت ر ن ت أ و أ م س ك بيده هذا الجهاز جهاز التحكم الذي يعرف بالريموت كنترول لا ي س ت ح ي ولا يتورع أ ن يبحث عن موقع معصيه أ و أ ن يبارز الله تبارك, وتعالى, تبارك بذنب وتعالى, وتعالى بذنب ما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إ ذ يبيتون مالا وكان َََ الله َُّ بما َِ يعملون َََُْ محيطا ًُِ وربما تراهم حافظا ً على ا ل ص ل ا ة وربما يصلي ركعات بالليل وفي الحديث الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات أ م ث ا ل جبال ت ه ا م ة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا م اما ن خ و ك م ويأخذون انهم ت أ خ ذ و يصلون بالليل ن أما إ إ خ و ا ن ك م و ي أ خ ذ و ن من الليل كما ت أ خ ذ و ن ولكنهم قوم إ ذ ا خلوا بمحارم الله انتهكوها فلا ي س ت ح ي من الله جل وعلا ولا يتورع أ ن ينتهك محارم الله في ا ل خ ل و ة يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إ ذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا لا يتورع ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا وقع في الحرام و إ ذ ا انتهك المحرمات لا يتورع بعد ذلك أ ن ي أ ل ف ا ل م ع ص ي ة ثم لا يستحيي أن ج ه ر بعد ا ل م ص ي يستحي ة ثم لا ب ع ذلك أ ن يتعامل مع الذنوب ولو كبرت على أ ن ه ا من المحقرات ومن ابصر وتب يا رجل قد أ ز ف التنقل إ ل ى محل ضيق تذهب فيه الحيل ما لك فيه مؤنس إ ل ا ا ل ت ق ا والعمل أ ي غلام قمفي محرابه يبتهل يقول في سجدتي ودمعه ينهمل ي ظاهر ي باطن ي مالك لا تعجل اغفر ذنوبك لها ف ش أ ن ك التفضل وتب علي ت و ب ة فهي المنى و ا ل أ م ل أ خ ي المسلم, المسلم، احرص على نشر هذه ا ل م ا د ة الدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه الماده من موقع وذكر اسلامي ل إ